أضبط وأطلق مسمعي جرسان الشاش أبي زمجر وأطلق مسمعي جرسان الشاش أبي زمجر وأضبط مسمعي جرسان الشاش أبي زمجر وأطلب مسمعي برسول الشاش أبي امضي لنيل شهاده لا تخشى طاغوتا تشقي وامضي لنيل شهاده لا تخش طاغوتا تشقي واهتف بها مترنما الله اكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدس جريحا قد سبي واهتف بها مترنما الله أكبر مقصدي هيا بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي أتكر اليهود عرضنا داسوا كرامة مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحاقدين <تصفيق> عيذوا الشاش ابي زمجر واطرب مسمعي يا رسوصر الشاش ابي زمجر واطرب مسمعي يا رسوصر الشاش ابي زمجر واطرب مسمعي يا رسوصر أبي ابي فكانوا لا تفرح فطقئنا بجيش احمديون يهون للموت كما تهون شرب الخمره فكانوا لا تفرح فطقئنا بجيش أحمد للموت كما تفول شرب Ul Amma,